عبده ورسوله اما بعد فنحن مع الدرس ال94 من شرح المنظومه السفارينية في معتقد اهل الاثر اي عقيده اهل السنه والجماعه ولا زلنا نتكلم معكم عن الارواح وعن عذاب القبر وكان مما تكلمنا فيه عن مستقر الارواح في البرزخ وقلنا بان من اصول معتقد اهل السنه والجماعه بقاء الارواح وانه لا يلحقها عدم ولا فناء ولا اضمحلال لانها خلقت للبقاء خلقت للبقاء وانما تموت الابدان وانما تموت الابدان وقلنا بان الايات والاحاديث كلها قد دلت على ان الارواح تبقى ولا تفنى مع انها مخلوقه مع انها مخلوقه ولو قلنا بفناء الارواح للزم من ذلك تكذيب الايات وتكذيب الاحاديث التي تثبت عذاب هذه الارواح ونعيم هذه الارواح فمذهب اهل السنه والجماعه ان هذه الارواح تبقى واذا نفخ في الصور فان هذه النفخه يموت فيها من لم يمت يموت فيها من لم يموت اما من مات فانه عند النفخه يعني عند النفخه يسعق كما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما يفيق فيرى عيسى موسى عليه الصلاه والسلام متعلقا متعلقا بركن العرش ويقول لا ادري افاق قبل ام انه جوزي ب صعقه الطور فهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه ايضا تكلمنا عن مساله خلق الارواح هل كان قبل خلق الاجساد او تاخر عنها او تاخر عنها وقلنا بان للناس في هذا الموضوع قولان مشهوران منهم من ذهب الى ان الارواح خلقت قبل الاجساد ان الارواح خلقت قبل الاجساد ومنهم من ذهب الى ان الاجساد خلقت قبل الارواح خلقت قبل الارواح وكل فريق يعني استدل بدليل سواء يعني كان صحيحا او كان غير صحيح لكن كلهم قد استدل ومن ذهب الى ان الارواح خلقت قبل الاجساد ابن محزمن عليه رحمه الله واسحاق بن راهوي ومن من ذهب الى ان الاجساد خلقت قبل الارواح شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميده ابن القيم عليه رحمه الله بل قالوا ان جمهور اهل السنه والجماعه على ان الارواح خلقت قبل الاجساد على ان الارواح خلقت قبل الاجساد وذكرنا يعني ادله كل كل ذكرنا ادله كل فريق في هذا الموضوع و ايضا مما ذكرناه ان مسائل الاعتقاد ايضا فيها خلاف لان اهل البدع يعني يقسمون اصول الاعتقاد او اصول التوحيد الى ان الاصول هي المسائل العلميه الاعتقاديه والى ان الفروع هي المسائل العمليه ولذلك ايضا يعني مما فرعوا على هذا الموضوع قالوا ان العقائد لا تقبل الا عن طريق الادله القطعيه المجمع عليها ك الاحاديث المتواتره وغيرها من الاحكام لا يقبل الا عن طريق الادله ماذا او يقبل عن طريق الادله القطعيه والادله الظنيه وفي هذه المساله وهي مساله هنا نجد ان السلف السلف الصالح يعني يتبنى كل انسان منهم وكل فريق منهم معتقدا في المسائل العلميه ولم يعني لو واعتقدوا ودنوا الله عز وجل ديانه بهذا الموضوع ولو كانوا على مذهب هؤلاء المبتدعه لتركوا الكلام في هذه المساله ولا انكروا الكلام ولا انكر كل شخص فيهم على الاخر ودرسنا في هذا اليوم ان شاء الله عن مستقر الارواح ما بين الموت الى يوم القيامه مستقر الارواح ما بين الموت الى يوم القيامه وهذه المساله من المسائل المتعلقه بالروح اين اين تستقر هذه الارواح ما بين الموت الى يوم القيامه هل تستقر في السماء هل تستقر في الارض هل تكون في الجنه ام هل تكون في النار وهل تودع في اجساد ام تكون مجرده يعني كما يقول اهل التناسخ مثلا او تنتقل الى بدن اخر فهذه المساله من المسائل العظام اقول من المسائل العظام لان بعض الفرق الموجوده يعني كالدروز مثلا يقولون بتناسخ من بتناسخ الارواح ولذلك عندهم يعني اذا مات شخص فان كاهنهم او شيخهم او معلم طريقتهم يقول اذهبوا الى ال فلان فقد جاءهم مولود فيذهبون ويباركون لهم بهذا المولود ويقولون بان هذه الروح هي روح ابينا هذه الروح روح ابينا لانه يعتقدون ان هذه الروح التي خرجت من هذا الرجل الكبير قد حلت في هذا الطفل الصغير فاذا هاي المساله هذه المسألة المسائل العظام التي قد ينبني عليها الايمان وينبني عليها التكفير في هذا الموضوع فالعلماء يعني مختلفون والناس مختلفون في هذه المساله وتباينات اقوالهم وااختلفت حتى اراء الفضلاء في هذا الموضوع فقال قوم ان ارواح المؤمنين عند الله في الجنه سواء كانوا شهداء او لم يكونوا شهداء يعني قالوا ارواحهم في الجنه سواء كانوا شهداء او لم يكونوا شهداء اذا لم يحبسهم عن الجنه كبيره ولا دين ولا دين وتلقاهم ربهم بالقبول والرحمه وهذا المذهب هو مذهب ابو هريره رضي الله عنه ومذهب عمر وعبد الله بن بن عمرو رضي الله عنهم ومن نحا نحوهم اذا يقولون ابو هريره رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص ومن نحا نحوهم يقولون بان ارواح جميع المؤمنين كلها في الجنه الا من حبسها يعني حبس هذه الروح اذا حبسها حابس سواء من دين او من معصيه او كبيره فتعذب ثم بعد ذلك تدخل الجنه والعذاب قد يكون في الدنيا وقد يكون هذا العذاب في الاخره قد يكون في الدنيا وقد يكون في الاخره بحسب هذا الذنب وبحسب التفصيل الذي ذكرناه لكم في الدروس الماضيات كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبي من فقال وذرة من كبر وقلنا أن مذهب أهل الصنة والجماعة أن هذا الشخص لا يدخل الجنة إلا بعد إلا, يعني إلا بعد أن يعذب أو يدخل تحت الوعيد أو يدخل تحت الوعيد فإن شاء الله عز وجل يوم القيامة عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه لكن في النهاية مستقره في الجنة مستقره في الجنة في الجنه ايضا قال الطائفه يعني هم بفناء الجنه المؤمنين بفناء الجنه هذا القول الثاني هذا القول الثاني ان القول الاول عند الله في الجنه القول الثاني هم بفناء الجنه على بابها ياتيهم من روحها ونعيمها وزخرفها وقال الطائفه الارواح على اثنيه قبورها يعني فوق القبور وقال الامام مالك بلغني ان الروح مرسله يعني متروكه تذهب حيث ما شاءت وقال الامام احمد في روايه ابن ابي عبد الله ارواح الكفار في النار وارواح المؤمنين في الجنه وقال ايضا ابو عبد الله بن منده قال الطائفه من الصحابه والتابعين ارواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيد على ذلك يعني هي عند الله ولم يزيد على ذلك هي يعني مخلوقه هي في الجنه هي في النار لم يزيد على ذلك ايضا يعني بعضهم قال ان ارواح المؤمنين بالجابيه وهي منطقه واسعه وفي الجزيره وارواح الكفار ببقري برهوت بحضره موت وبعضهم قال ارواح المؤمنين يعني عند بئر زمزم وقال بعضهم ان ارواح المؤمنين يعني في الجنه والسدل او الارض التي تجتمع اليها ارواح المؤمنين حين البعث وهي فسر قول الله عز وجل لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباديه الصالحون يرثوها عباديا الصالحون وقالوا هذه الارض هي التي يجتمع فيها المؤمنون يجتمع فيها المؤمنون هذا القول يعني هو قول الجمهور قول الجمهور في هذه الايه والایه فيها ثلاثه تفاسير كما ذكر ابن القيم عليه رحمه الله منهم من ذهب الى هذا القول ومنهم من ذهب الى ان الارض التي يفتحها المؤمنون وقال هذا هو الراجح مع ان الجمهور على خلاف ذلك ومنهم من قال بان ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون قال هي بيت المقدس يعني في النهايه بيت المقدس تكون مع من تكون معه المؤمنين ومنهم كما قلنا لكم ان هذه الارض التي فتحت بعد الحروب وهو ما مال اليه من قيم عليه رحمه الله وبعضهم ذهب الى ان ارواح المؤمنين في علين في السماء وان ارواح الكفار في سجين انا روح الكفار في سجين وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه ارواح المؤمنين في برزخ من الارض تذهب حيث شاءت تذهب حيث شاءت وهذا القول هو الذي استند اليه الامام مالك عليه رحمه الله عليه رحمه الله قال الامام المحقق بن القيم قال جمهور الناس على ان الارواح خلقت بعد الاجساد على ان الارواح خلقت بعد الاجساد والذين قالوا خلقت قبل الاجساد الان يعني هذا هذا الكلام الذي ينبني عليه الخلاف يعني كما قلنا لكم أن ابن حزم ذهب الى ان الارواح خلقت قبله اجساد وجمهور العلماء ذهبوا الى ان الارواح خلقت بعد الاجساد لكن يقول منقيم علي رحمه الله الجمهور على ان الاجساد خلقت قبله الارواح وان من ذهب الى ان الارواح خلقت قبل الاجساد ليس معه دليل لا من كتاب ولا من سنه ولا من اجماع الا ما فهموه من نصوص لا تدل على ذلك قال الحاصل ان مدارح حجتهم على اخبار غير الصحيحه حجج ابن حزم عليه رحمه الله ومنحا نحوه بان الاجساء الارواح خلقت قبل اجساد مدارها اما على اخبار غير صحيحه او نصوص صحيحه لكن دلالتها على ما زعموه غير صالح غير صالحه يعني هي نصوص صحيحه لكن الاستدلال غير صحيح ولا تدل بصراحه على ما ذهبوا اليه وذهب ابن حزم إلى أن لأرواح مستقرها بعد مفارقه الأجساد أو مفارقه الأبدان في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق أجسادها وهذا القول مبني على ما ذكره من اعتقاده وأن أرواح السعداء عن يمين آدم عليه السلام وأرواح الأشقياء عن يساري كما ثبت في الأحاديث الصحيحه لكنه زعم أن ذلك عند من قطع العناصر عند منقطع العناصر ما يقصد بالحزم على عطون منقطع العناصر وذهب الى ان الى ان الارواح للكفار عند او الارواح عند منقطع العناصر ما معنى منقطع العناصر الان نحن عندنا للسماء الدنيا وما فوق سماء الدنيا السماء الثانيه السماء الثالثه السماء الرابعه ما بعد السماء الدنيا يسمى في اصطلاح اهل العقائد فوق العناصر وما تحت السماء الدنيا يعني على الارض يسمى مستقر العناصر ما ي... ماذا يقصد العلماء بالعناصر هذا الكلام يجب ان تفهموه يعني حتى اذا قراتم في كتب العلماء يجب ان تفهموا ما قصدهم فوق العناصر وعند مستقر العناصر مستقر العناصر يقولون بان العناصر اربعه الماء والهواء والتراب والنار يقولون هذه اصل العناصر الماء والهواء والتراب والنار ابن حزم عليه رحمه الله ذهب الى ان الارواح تكون عند تكون عندها منقطع العناصر عند منقطع او عند العناصر فيقول ابن حزم عليه رحمه الله قوله هذا ابن القيم يقول لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنه قال ولا يشبه قوله قول اهل الاسلام قالوا الاحاديث الصحيحه تدل على ان الارواح فوق العناصر في الجنه الارواح فوق العناصر في الجنه يعني فوق فوق السماء الدنيا في الجنه يعني ليست لا عند التراب ولا عند الهواء ولا عند الماء ولا عند النار العناصر الاربعه هذه تكون اين تكون في الدنيا تكون في الدنيا فابن حزم ابن القيم عليه رحمه الله يقول احاديث الصحيحه تدل على ان الارواح فوق العناصر في الجنه ارواح من ارواح المؤمنين قال ومعلوم ان الصديقين افضل منهم يعني هو استدل ابن حزم عليه رحمه الله على ان يعني او او وافق ابن حزم عليه رحمه الله الجمهور العلماء على ان ارواح الشهداء في الجنه يعني الكلام حتى نصحح ابن حزم قال الارواح عند العناصر او عند مستقر العناصر وهي الدنيا ولكن وافق الجمهور العلماء ان ارواح المؤمنين اين في الجنه ارواح الشهداء اقصد في الجنه يعني قال كل الارواح اين في الدنيا عند عند العناصر اربعه يعني الماء والتراب والهواء والماء لكن وافق جمهور العلماء في ماذا في ان ارواح الشهداء فقط تكون في الجنه لماذا وافقوا يقول الله جل وعلا لا حساب لنا الذين قتلوا في سبيل الله يا ماذا بل احياء عند ربهم يرزقون يعني وافقهم انهم في الجنه فابن القيم عليه رحمه الله يرد عليه يعني من هذا المنطلق بمعنى قد وافق يعني ان ارواح الشهداء في الجنه قال له معلوم أن الصديقين أفضل منهم فكيف تكون روح أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن سعود وأبو الدرداء وحديفة بن يمان وأشباوهم عند منقطع الحناصر يعني هؤلاء لم يقتلوا شهداء لم يقتلوا شهداء هؤلاء إما صديقون وإما صالحون فأنت تقر يا ابن حزم ومنح نحوك أن الأرواح او ارواح الشهداء موجوده في الجنه موجوده في الجنه وباقي ما تبقى من الارواح موجود اين موجود على الارض الدنيا على الارض الدنيا عند مستقر العناصر فينطلق معه من هذا الموضوع قال بما انك قد وافقت الجمهور على ان ارواح الشهداء تكون في الجنه فروح ابو بكر رضي الله عنه وروح ابي الدرداء وروح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيف بن اليان واشباههم كيف تكون عند موقطع العناصر وتكون ادنى من ارواح الشهداء مع ان هذه الارواح اعلى واسما من ارواح من, من ارواح الشهداء فلماذا تكون هذه تحت الارض وتلك تكون في الجنه وابن حزم عليه رحمه الله حقيقه يعني دائما يعني طريقته في النقاش انه يعني يوهم الذي امامه وان الدليل كله معه وان الاجماع معه هكذا هو يظن نحن لا لا نقول بانه يكذب او انه يفترى لا حاشا ان نقول ذلك فيه عليه رحمه الله لكن الانسان اذا اقتنع بشيء قد يعني يحشد له الادله ويظن ان الحق كله معه وكما قلنا لكم قول من القيم عليه رحمه الله ابن حزم اضرابه يعني في استدلالاته في هذه المساله اما انه سدل بادله غير صحيحه أو بأدلة صحيحة لكنها غير صريحة غير صريحة فابن حزم عليه رحمة الله زعم أن الإجماع على ما ذهب إليه وزعم أن الإمام إسحاق بالله هويه ذكر ما قاله وذهب إليه بعينه مع أن كما يعني قال ابن القيم عليه رحمة الله العلماء يخالفونه يعني زعم أن الإجماع على إجماع قوله يقول ابن القيم ابن اسحاق الراهوي او بالراهويه لم يقل ان مستقر الارواح عند انقطاع العناصر لم يقل ذلك لم يقل ذلك وانما قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الرد على بن قتيبه في تفسير قول الله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الستو بربكم فذكر الاثار التي ذكرها السلف من استخراج ذريه ادم من صلبه ثم اخذ ثم اخذ الميثاق عليهم وردهم في صلبه وانه اخرجهم مثل الذر وانه قسمهم الذك الى شقي وسعيد وكتب اجالهم وارزاقهم واعمالهم وما يصيبهم من خير وشر ثم قال قال اسحاق انظر يا ابي كلمه اجمع اهل العلم ان الارواح قبل الاجساد ان الارواح قبل لجساد استنطقهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم الايه ان تقولوا ان كنا عن هذا غافلين الان ابن حزم عليه رحمه الله ظن ان كلمه اسحاق بالراهويا اجمع اهل العلم ان الارواح قبل الاجساد ان الارواح قبل الاجساد هذه العباره لا يفهم منها قطعا انه قال بان الارواح خلقت قبل الاجساد وان ما يفهم انه استنطق قبل ماذا لاجساد من حزم ماذا ظن ظن ع... ان ابن راهويه عليه رحمه الله يعني قال بان الارواح خلقت قبل الاجساد وهنا يبين ابن القيم عليه رحمه الله ان المراد ان الارواح استنطقت قبل الاجساد الارواح استنطقت قبل الاجساد لان هذه النطف كانت موجودهين النطف موجوده في ظهر ادم عليه الصلاه والسلام فالله عز وجل استنطق الأرواح استنطق الأرواح فاستنطق الأرواح لا يعني أن هذه الأرواح قلقت قبل هذه النطف قلقت قبل هذه النطف فظن ابن حزم عليه رحمة الله أن إسحاق بن راهويه أو بن راهويه ذهب إلى ما ذهب إليه فيقول يعني ابن قيم قال هذا نص كلامه وهو كما ترى لا يدلوا على ان مستقر الارواح ما ذكر ابن حزم حيث منقطع العناصر يعني ان الارواح ترجع الى الدنيا بوجه من الوجوه بل ولا يدل على ان الارواح كانت قبل الاجساد بل انما يدل على انه سبحانه اخرجها حين اذا فخاطبها ثم ردها الى صلب ادم ثم ردها الى صلب ادم و صلب ادم عليه الصلاه والسلام هو اعتبار للجسم وهذه النقطه الموجوده ايضا كما تسمى في هذه الايام الحيوانات المنويه ايضا كانت موجوده فلو قلنا الارواح الارواح كانت موجوده في جسد من في جسد ادم عليه الصلاه والسلام مستقره في جسد ادم عليه الصلاه والسلام قال وهذا وان كان قد خاله جماعه من السلف والخلف كما مر في الذي صححه ابن القيم والجمهور خلافه خلاف هذا كلام ان الارواح خُلقت ان الاجساد خُلقت قبله الارواح قال ولو سلم ان خلق الارواح قبل الاجساد لم يكن فيه دليل على ان مستقر الارواح حيث منقطع العناصر وان هذا الموضع كان مستقرها اولا يعني ليس في دليل على فرض ان الارواح خلقت قبل الاجساد فليس معنى ذلك ان الارواح سترجع الى هذا المكان الذي بدات فيه غايه ما في الدليل ان الارواح خلقت قبل الاجساد اما ان يستدل من هذا الدليل ان الارواح ترجع الى ما كانت عليه فهذا يحتاج الى دليل من الكتاب او من السنة وبعضهم ذهب الى ان مستقر الارواح بعد مفارقه اجسادها العدم المحض يعني تموت كما تموت هذه الاجساد لانهم اعتبروا كما قلنا لكم في الخلاف في مساله الروح هل الروح جزء من الجسد هل الروح شيء اخر غير الجسد هذا الموضوع تكلمنا فيه هل الروح عرض من اعراض الجسد هل الروح شيء مستقل لوحده تكلمنا في هذا الموضوع فالذين ذهبوا الى ان الارواح الارواح تعدم وتصير عدما محضا هؤلاء استدلوا حقيقه يعني او بنوا هذا الفرع على ذلك الاصل يعني دائما يقول من حسنت بدايته حصل حسنات نهايته ومن افصل شيء لابد ان يعني يطرد اصله من يعني اصل قاعده مثلا معينه لابد ان يطرد هذا اصل هؤلاء الناس قالوا بان الارواح جزء من اجزاء الجسد نحن نعلم ان الجد جزء من اجزاء الجسد والعين جزء من اجزاء الجسد فاذا مات الجسد وفنيت وفني فنيه يده واذا مات الجسد فنيت عينه لان العين جزء من الجسد والرجل جزء من الجسد واللودون جزء من الجسد فلذلك تفنى هذه الاجزاء بفناء ماذا بفناء الهيئه الاجتماعيه لانه الجسد مكون من اركان كما الصلاه متكونه من اركان الركوع والسجود وقراءه الفاتحه كذلك هذا الجسد مكون من الراس ومكون من العين والاذن والانف والرجل فاذا مات هذا الجسد ايضا تموت هذه الاعضاء التي الذي يتكون منها هذا الجسد فلا ذهبوا الى ان الروح ايضا تفنى هذه الروح فنا كما افنى الجسد وهذا الكلام يعني يعني صاحبه يزعم ان الروح كما قلنا لكم عرض من اعراض البدن وهو الحياه يعني وذكرنا لكم ايضا الاقوال في مساله الروح ان الامام الباقلاني وبعض المعتزله ذهبوا الى ان الروح هي الحياه الروح هي الحياه بمعنى ان الانسان يتنفس فاذا ذهب نفسه ذهبت حياته إذا ذهب نفسه ذهبت حياته فذهبوا إلى أنه إذا انقطع التنفس وتوقف القلب إذا انذهبت الحياة فاعتبروا أن الروح هي الحياة فيقولون بفناء الروح بفناء الحياة وهذا الكلام كما قلنا لكم قال ابو الباقي اللاني وبعض المعتزلة قاله أيضا أبو الفضل الهذيل العلاف أيضا ذكر مثل هذا الكلام ومبنى كلامي كما قلنا لكم ان الروح عرض من اعراض الجسد يعني جزء من اجزاء الجسد او صفه من صفات الجسد قال مقيم قالوا هذا القول او هذا قول يرده الكتاب والسنه واجماع الصحابه وادله العقل والفطره وقال هذا قول من لم يعرف روحه وفضل عن ان يعرف روح غيره هذا لم يعرف روحه فضلا عن ان يعرف روحه غيره ايضا قال الطائفه اخرى مستقر الارواح بعد الموت ابدان اخرى غير هذه الابدان انتبهوا هذه مساله خطيره جدا لان فيها حقا وفيها باطل فيها حق وفيها باطل يعني ذهبت طائفه إلى أن مستقر الأرواح بعد الموت أبدان أخر غير هذه الأبدان غير هذه الأبدان هذا الكلام كما ذكر بن قيم قال فيه حق وفيه باطل ما هو الحق الذي في هذا الكلام الحق الذي في هذا الكلام ما أخبر به الصادق المصدوق عن أرواح الشهداء أنها في حواصل طير خضر انتبهوا حينما نقول بأن الشهداء أحياء معنا الجميع تقبض روحه الشهيد قد يتفتت جسده ويتقطع ومع ذلك يسال بعض اخوه يقول ما هو الفرق اذا هذا في الجنه وهذا في الجنه فكيف نميز يعني روح المؤمن الذي في الجنه من روح المجاهد الذي قلنا عنه بانه حي بنقيم عليه رحمه الله يتكلم في قضيه انتقال الارواح الى ابدان اخرى يقول هذا الكلام فيه حق وفيه باطل من هذا الحق الذي في هذا الكلام ان ارواح الشهداء وهو ما اخبر به الصادق الموثوق وهو صلى الله عليه وسلم في حواصل طير خضر تأوي الى قناديل معلقه بالعرش هي لها كالاوكار للطير و يعني يعني يعني وهذا جاء صريحا في قوله صلى الله عليه علي وسلم يعني ارواح الشهداء معلقه في حواصل طير خضر وايضا يعني ما يعني استدل به ايضا نسمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه نسمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه هذا الحديث ومع الحديث الاخر لنا عليه كلام سنتكلم فيه الاول واضح ان ارواح المؤمنين تدخل في أجساد طيور خضر في الجنة وسنناقش هذا الموضوع لأن ابن حزم عليه رحمة الله اعتراض على هذا الفهم أيضا استدلوا بأن أرواح المؤمنين أيضا في الجنة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يقول من القيم عليه رحمة الله يحتمل هذا الحديث أن يكون هذا الطائر مركبا أو مركبا للروح كالبدني لها مركب للروح كالبدني لها ويكون ذلك لبعض المؤمنين والشهداء اذا القول الاول في معنى هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم نسمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه هل القول الاول يحتمل ان يكون هذا الطائر مركب لهذه الروح كالجسد كاجسادنا هي مركب لهذا الروح قالوا هذه تكون للشهداء وتكون لبعض من لبعض المؤمنين ان تكون هذه الاجساد الطيور التي في الجنه مركب لهذه الروح اي روح الشهداء وبعض المؤمنين قال ويحتمل ان تكون الروح صوره طائر يعني الروح شكلها وخلقتها كشكل الطائر يعني قولان في هذا الحديث القول الاول ان الروح حينما تقبض من المؤمن تدخل في بدن الطائر فتكون فيكون هذا البدن كالجسد البدن هذا كالجسد فتتنقل في الجنه حيث ما شاءت قالوا هذا يكون للشهداء و لبعض المؤمنين قالوا المعنى الاخر الذي قاله العلماء ان هذه الروح تكون هيئتها شكلها يعني شكل الروح كالطير قالوا هذا المذهب ذهب اليه ابن حزم عليه رحمه الله وعبد البحر من المذهب هذا كلام الى ان الروح لا تكون الى ان الروح تكون يكون شكلها كشكل الطير ابن حزم عليه رحمه الله وابن عبد البر قال قال ابن حزم عليه رحمه الله معنى ذلك ان نسمه المؤمن طائر يعلق يعني انها تطير في الجنه لا انها تمسخ في لا انها تمسخ في طره في صوره الطير انا اخطات يعني في نسبه هذا الكلام لابن حزم عليه رحمه الله ابن حزم لا يقول بانها تصير كالطير بل انها تطير كالطير انها تطير كالطير في الجنه يعني حالها في الطيران كحالي الطير قال ابن حزم اما الزياده التي فيها انها في حواصل طير خضر فانها صفه تلك القناديل التي تاويها يعني ابن حزم عليه رحمه الله طلع الكلام مردود سنرد عليه ان شاء الله بعد قليل ابن حزم يقول بان الارواح في الجنه تطير كما تطير الطيور لا أنها تمسخ كما تمسخ أو يصير شكلها كشكل الطيور وحواصل طير الخضر قال هذه صفة ماذا صفة هذه القنادير التي في الجنة فتأوي إليها قال والحديث ثاني معا حديث واحد قال ابن القيم عليه رحمة الله وهذا الذي قاله في غاية الفساد لفظا ومعنى يعني ابن حزم دائما يقول ظاهري ظاهري ظاهري لكن في كثير من المسائل ابن حزم عليه رحمه الله تجده يعني يبتعد عن ظاهريه يبتعد عن ظاهريه فقال هذا الكلام لدته يعني في في غايه الفساد لفظا ومعنى فان حديث نسمه المؤمن الطائر يعلق في الجنه غير حديث ارواح الشهداء في حواصي الطير الخضر اول شيء قال هذا الحديث ليس ذلك الحديث ابن حزم زعم بأن الحديثان هما حديث واحد قال والذي ذكره محتمل في الأول محتمل في الأول يعني بمعنى أن أرواح بعض المؤمنين تكون ماذا تكون تطير في الجنة تطير في الجنة قال وأما الثاني فلا يحتمله بوجه الثاني وهي أنه في حواصل طير خضر لا يحتمل بوجه فانه صلى الله عليه وسلم اخبر ان ارواحهم في حواصل في حواصل طير خضر وفي لفظ في اجواف طير خضر وفي لفظ في حواصل الطير او اجواف طير بيض فبين ان الارواح اين توجد في حواصل الطير وان تلك الطيور تسرح في الجنه فتاكل من ثمارها وتشرب من انهارها ثم تاوي الى قناديل تحت العرش هي لها كالاوكار للطائر للطائر وقوله ان حواصل تلك الطير هي صفته تلك القناديل التي تؤوى اليها خطأ قطعا بل تلك القناديل ماوى لتلك الطير قال فهنا ثلاثه امور شرح بها الحديث اذا يعني ابن حزم عليه رحمه الله جعل الحديثان حديث نسمه المؤمن طائر يعلق في الجنه مع حديث ان روح الشهداء في حواصل طير خضر جعلهما حديثا واحد ثم جعل ارواح المؤمنين ارواح المؤمنين تطير كما تطير الطير تطير كما تطير الطير وان حواصل الطير الخضر والقناديل التي في الجنه هي هي صفه ذلك البيت الذي تؤوى اليه تلك الارواح كالاوكاد حواصل نفسها فيقول من القيم على رحمه عليه رحمه الله فهنا امور شرح بها الحديث اولا قال ارواح ارواح وطير هي في اجوافها يعني ارواح وطير هي في اجواف يعني هذه الارواح في اجواف من هذه الطيور الامر الثاني قال قناديل ماوى لتلك الطيور اذا ارواح في داخل هذه الحواصل هنالك قناديل تأوي اليها هذه الطيور قال والقنادير مستقره تحت العرش لا تسرح والطير تسرح وتذهب وتجيء والارواح في اجوافها والارواح في اجوافها قال فان قيل يحتمل ان تجعل نفسها في صوره طير لا انها تركب او تركب في بدن طير قال يحتمل هذا الحديث ان هذه الارواح تصير في ماذا في هيئه الطير بنحزم على الفرقه لا تصير هي الطير انما تطير كما يطير الطير الان بعض العلماء تكلم وقال يحتمل ان تصير هذه الارواح كهيئه الطير لانها تركب في بدن طير كما قال الله تعالى في اي صوره ما شاء ركبك ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الاخر ارواح كطير خضر كطير خضر هنالك لفظ ارواح كطير خضر كما رواه ابن ابي شيبه قال ابو عمر بن عبد البر الاشبه عندي والله اعلم أن يكون القول قول من قال كطير أو صورة الطير لمطابقة إلى حديث نسمة المؤمن إذن بن حزم علي رحمة الله ذهب إلى أن هذه الأرواح تطير كما يطير الطير من عبد البر ذهب إلى أن هذه الأرواح تشبه صورتها صورة الطير غيره ذكر يعني أن هذه الأرواح تأوي أو تكون في حواصل طير طير خضر تأوي الى الجنه تأوي الى الجنه بنقيم عليه رحمه الله اجاب بان هذا الحديث قد رويا بهذين اللفظين رويا بهذين اللفظين لفظ الاول في اجواف طير الخضر وروي ايضا ارواحهم في جوف ابو شهر ارواحهم في جوف طير خضر والحديث الاخر كارواح طير أرواحهم كطير خضر أرواحهم كطير خضر فيقول من قيم عليه رحمة الله أن هذا الحديث روي باللفظين لفظ الأول رواه مسلم في حديث الأعمش عن مسلوق أرواحهم في جو في طير خضر وقد رواه ابن عباس وكعم المالك فلم يختلف حديثهما في أنهما في أجواف طير خضر قال المحقق من قيم ولا محذور في هذا لا محذور في هذين اللفظين ولا يبطل قاعدة من قواعد الشرع ولا يخالف نصا ولا يخالف نصا من كتاب الله ولا سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا من تمام اكرام الله للشهداء من تمام اكرام الله للشهداء ان اعاضهم من ابدانهم التي مزقوها لله تعالى الشهيد يا اخوان ويتكلم عن تمزيق الجسد في ايامه يعني حينما كان يضرب بالسيف ويضرب بالسياب فلا يتعرف عليه الا من بنانه كما حصل مع بعض الصحابه رضي الله عنهم الان يعني بعض اخواننا لا يبقى منه شيء بعض اخواننا لا يبقى منه شيء ابن من القيم كانه يعني يتكلم عن اخواننا الذين يعني يقومون بالعمليات الاستشهاديه يقول عن هذا عن هذا عن هذه الاحاديث لا تخالف قاعده من قواعد الشرع ولا تخالف نصا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل هذا من تمام اكرام الله للشهداء من تمام اكرام الله للشهداء ان نعاضهم من ابدانهم التي مزقوها لله تعالى ابدانا اخرى خيرا منها خيرا من هذه الابدان يا اخوان الانسان الذي يستشهد يعني يستبدل هذا الجسد بجسد اخر تكون مركبا لأرواحهم تكون مركب يعني الآن من منكم يطير من منا يطير وله جنحان كثير مننا يتمنى أن يكون له جنحان يطير من مكان إلى مكان هذا فقط يحصل لمن يحصل للشهيد حينما يتخلى عن هذا الجسد الأرض السفلي الذي متعلق في الأرض متشبث بهذه الأرض فيترك هذا الجسد ويذهب إلى جسد آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات هذا معنى الحديث هذا معنى الايه يعني كثير من الناس يقول ما معناها كل المؤمنين في الجنه مثلا كلهم في الجنه ما هو الفرق بين روح المؤمن وبين روح الشهيد الشهيد يا اخواننا ها الله عز وجل يستبدل له جسد اخر لكن هذا الجسد ليس كاجسادنا يمشي على رجلين وانما جسد يطير ويسرح في الجنة ويرد الاشجار ويرد الانهار وياوي الى قناديل معلقه في سقف الرحمن في سقف العرش فيقول هؤلاء لما يعني مزق أجساد اجسادهم في سبيل الله عز وجل ابدلهم الله عز وجل واعاضهم ابدانا خيرا من ابدانهم ابدالا اخر خيرا منها تكون مركبا لارواحهم ليحصل بها كمال تنعيمهم فاذا كان يوم القيامه رد او رد الله عز وجل ارواحهم الى تلك الابدان التي كانت فيها في الدنيا يعني يعني الشهيد هو الوحيد الذي يستبدل بجسد اخر الميت يخرج تخرج روحه من جسده وقد ترجع وقد لا ترجع تذهب وتجيء وتعذب وتنعام الروح في الدنيا بحسب اعمالها وقد تعذب الروح لوحدها كما قلنا لكم أو تعودوا نعم لوحدها وقد تكون متصلة بالجسد فتعذب هي والجسد معا لكن الروح الشهيد تذهب إلى جسد آخر إلى جسد آخر يقول من قيم عليه رحمة الله أكبر فإن قيل هذا هو القول بالتناسخ وحلول الأرواح في أبدال غير أبدالها التي كانت فيها قد يقول بعض الناس هذا كلام أهل التناسخ كلام الهندوس كلام الدروز الهنود يقولون بانه الارواح تتناسخ يؤمنون بعقيده ماذا التناسخ يقولون مثلا اغنيه تذهب اجسادهم الى البقر مثلا والفضلاء وسفله الناس تذهب ارواحهم مثلا الى الخنازير وتذهب الى الكلاب بحسب حال الشخص بحسب حال الشخص وكذلك الدروز يتكلمون بمثل هذا الكلام يقول مقيم على احمد الله في الجواب هذا يعني في جوابه هذا معنى دلت عليه السنه الصحيحه الصريحه حق يجب اعتقاده هذا الكلام الذي قلنا به ذهبت اليه ودلت عليه السنه الصحيحه الصريحه التي يجب اعتقادها ولا يبطله قال تسميه المسمى لها تناسبا ما لو قالوا تناسخ لا يبطل هذا الكلام تسميتهم بالتناسخ كنظائره مما دل عليه النقل ولم يحله العقل لم يحله العقل من صفات الله تعالى وحقائق اسماءه الحسنى حق لا يبطله تسميه المعطلين لها تركيبا وتجسيما قال الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله لا نزيل عن الله عز وجل صفه من صفاته لا نزيل لاجل شناعه المشنعين فان هذا شان اهل البدع انتبهوا هذا الكلام حتى الان في هذا الزمان تجدهم يسمون الدوله الاسلاميه داعش يسمونها داعش حتى الكلمه اذا سمعها الانسان يعني يقشعر جسد بدنه مجرد سماعها دون ان يسمع اي كذبه عليها يعني لو قالوا داعش تجد الانسان يقشعر من هذه الكلمه بمجرد سماعها فكيف لو اضافوا الى هذا الاسم الكذب فيقول من القيم ان الله قال هذا شأن اهل البداع يلقبون اهل السنه واقوالهم بالالقاب يعني يلقبون الاقوال ويوكتبون اهل السنه انفسهم بالالقاب التي ينفرون عنها الجهال يعني ما الذي ينفر الجاهل ما الذي يتشرب هذه الاراء الراجيف الجاهل قالوا ينفرون عنها الجهال ويسمونها حشوا وتركيبا وتجسيما ويسمونه عرش الرب تبارك وتعالى حيزا وجهه ليتوصلوا بذلك الى نفي استوائه وعلوه على خلق وكما تسمي الرافضه موالاه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ومحبتهم والدعاء لهم نصبا انسان يحب يقول انت ناصبي ياخذ هذا الشخص فيدافع عن نفسه يقول انا لست ناصبي يعني حتى لا يحب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسمونه ماذا ناصبين وامثال ذلك كثير والمقصود من هذا الكلام الذي ذكرناه لكم ان تسميه ما دلت عليه السنه الصحيحه الصريحه من جعل ارواح الشهداء في اجواف طير خضر تناسخا لا يبطل هذا المعنى يسموه ما شاءوا ان يسموه السنه اثبتت ان الشهداء ان الشهداء يبقون احياء والكتاب اثبت قبل ذلك ان الشهداء احياء وان ارواحهم في اجساد طير قدر يعني تنتقل من هذا الجسد السفلي الارضي الى جسد اخر دلت السنه على ذلك واما ما اشتملت عليه يعني عقيده التناسخ من الامور الباطله الذي يقوله يعني اعداء الرسل من الملحده وغيرهم الذين ينكرون المعاد ويزعمون ان الارواح تصير بعد مفارقه الابدان الى اجناس الحيوانات والحشرات والطيور التي كانت تناسبها وتشاكلها هذا يعني قول من قال بالتناسخ التناسخ يقولون كما قلنا لكم في بدايه الكلام الملاحدة اعداء الرسل يقولون بان هذه الارواح تذهب في الحياه الدنيا الى اجساد الحيوانات تبوا الى الفرق بين اهل السنه والجماعه وبين غيره نحن اهل السنه والجماعه نقول بان ارواح الشهداء تنتقل من اجساد البشريه الى ماذا الى طيور خضر معلقه في ممتاز صرح في انهار الجنه تؤوي الى خنادق المعلقه في سقف العرش في سقف ماذا العرش اهل التناسخ ماذا يقولون يقولون بان هذه الارواح تخرج من الجسد في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا وتذهب الى اجساد الحيوانات بحسب خصه هذا الرجل ان كان فاضله تذهب الى حيوان فاضل ان كان خسيسا ذهبت الى كلب إن كان اخس من الخسيس تذهب الى ماذا تذهب الى خنزير فيقولون بعد ذلك يقولون هذه الارواح ليس يقولون ليس هنالك يوم قيامه يعني اهل التناسخ يقولون بان النعيم والعذاب كيف يحصل عندهم ان هذه الروح تذهب الى بقره او تذهب الى كلب او الى خنزير عفى الله واياكم يعني من اقوالهم مردات اقوالهم ف تذهب الى ذلك. ويقول بعد ذلك يقول ليس هنالك لا جن ولا نار ولا يوم قيامه العذاب والحساب عندهم بان هذه الارواح توضع في هذه ماذا في هذه الاجساد في هذه الاجساد بحسب اعمال هؤلاء الناس اما اهل السرور الجماعه فيقولون بانتقال ارواح المؤمنين الى ماذا او المجاهدين الى حواصي طير خضر ثم اذا قامت القيامه ثم اذا قامت القيامه ردت هذه الارواح الى اجدانها ردت هذه الارواح الى اجدانها الان بعد هذه الاقوال يعني هنالك يعني اقوال اخرى قول من يقول ان هذه الارواح تعد جمله بالموت ولا يبقى هنالك روح تنعم ولا تعذب يعني اهل التناسخ اقوال اهل التناسخ يقولون بان الروح تذى الى روح كلب تذى الى روح حيوان هناك من يقول بان هذه الارواح دفنا ولا ترجع لا ترجع ولا تعذب ولا يبقى هنالك شيء روح ولا شيء يبقى شيء اسمه روح فهؤلاء يعني يقولون مثله ايضا هناك من يقول بان هذه الروح تموت وان العذاب يقع على اجزاء الجسد او على جزء من وهذا الجزء الذي منه يقول عجب الذنب اللي هي العصعص العصعص كما يقال ان العذاب يقع على ماذا على عجب الذنب فالانسان يعذب على هذا الجزء او يعذب على كل جسده والله عز وجل يقول يخلق يعني الما ويخلق لذه في هذا او في عجب الذنب والصحيح خلاف قول هؤلاء وهؤلاء فالسنة الصحيحة المتواترة تبين ان العذاب يقع على الروح والجسد مجتمعين ومتفرقين كما ذكرنا لكم في بداية الدروس الماضيه في بدايه الدروس الماضيه طيب ابن القيم عليه رحمه الله يعني تكلم ايضا في هذه المساله قال ابن القيم فان قيل قد ذكرتم اقوال الناس الان ذكرنا لكم من قال بان الارواح في الجنه وذكرنا لكم قول من قال من الارواح عند الله عز وجل وذكرنا لكم قول من قال بمساله التناسخ يقول منقيم عليه رحمه الله فانقل قد ذكرتم اقوال الناس في مستقر الارواح وما اخذهم فما هو الراجح من هذه الاقوال حتى يعتقد ما هو الصحيح في هذه المساله فاجاب منقيم عليه رحمه الله ان هذه الارواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ اعظم تفاوت وقلنا بان البرزخ هي الفتره التي ما بين الحياه الدنيا بعد الموت الى يوم القيامه صح يا نايم ها فالارواح كما يعني ذكر ابن القيم رحمه الله في الحياه البرزخيه متفاوته تختلف كل روح لها ماذا لها مكان يعني كلام ابي هريره ابو هريره رضي الله وصحيح وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه صحيح كلهم اقوالهم صحيح ولذلك الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام من تيمية وغيره أن الخلاف قد يكون خلاف تضاد وقد يكون هذا الخلاف ما باله خلاف تنوع خلاف تنوع ومن خلاف التنوع أن يذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم صورة من صور العموم صورة من صور العموم أو وجه من الوجوه الجائزة هذه الأرواح في الحياة البرزخية متفاوتة أشد التفاوت التفاوت فمن هذه الارواح ارواح في عليين في الملائ ال اعلى وهي ارواح الانبياء عليهم الصلاه والسلام وهم متفاوتون ايضا في منازلهم يعني هنالك ارواح اين في في الحياه البرزخيه في عليين مع ذلك الذين في عليين ايضا متفاوتون في منازلهم كما راه صلى الله عليه وسلم في رؤيه القدر يعني يعني يعني كما بين المنزله المنزله كما بين النجم و النجم ومن هذه الأرواح أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء للعلم هذه فائدة أيضا نحن قلنا لكم أن الجسد الدنيوي تتركه الروح وتأخذ وتجتمع وتركب جسد آخر الآن الشهداء أيضا ا تر تكون ارواحهم في حواصل الطير الخضر لكن ليس كل الشهداء بل من الشهداء من تحبس روحه عند دخول الجنه شهيد وتحبس روحه عند دخول الجنه يعني لا يكون في حواصل الطير خضر بساوي دين عليه بساوي دين عليه او غيره كما في مسند الامام احمد عليه رحمه الله عن محمد بن عبد الله ابن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله قال الجنة فلما ول قال إلا الدين سارني به جبريل آله يعني ليس كل الشهداء أرواحهم في حراس الطير قبر الذي عليه دين تبقى روحه ماذا محبوسة ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة كما في آية أخرى رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة ومنهم من يكون محبوسا في قبره حتى هذا الشهيد محبوس في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس هنيئ له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل نارا في قبره تشتعل نارا في قبل إذن الشهد لا يغفر له كل شيء ليست كل الذنوب التي تغفر هناك ذنوب متعلقة بالجهاد معاصم متعلقة بالجهاد يعني هناك ذنوب خارج الجهاد وهناك الذنوب داخل الجهاد متعلقة بأمر الجهاد والذنوب التي داخل الجهاد أمرها عظيم أمرها عظيم الطعف في الجهاد أمرها عظيم والبيعة في الجهاد أمرها عظيم ومن σكترين وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه حينما يلتقي الصف فان قال تصير طاعه الامير في الحرب كطاعه المراه لزوجها يعني من شده الوجوب شدد الوجوب فاذا اردت ان تكون شهيدا وان يكون الجهاد كاملا لابد الا تخرم حرمه هذا الجهاد من خرم حرمه هذا الجهاد حقيقه سيكون عذابه شديدا وهذا مجاهد وكان خادما للرسول صلى الله عليه وسلم وقاتل مع الرسول صلى الله عليه, الله عليه وسلم وقال صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهني أن له الجنة ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل نارا في قبره يعني لو سرق شيء قبل الجهاد شيء وإذا سرق نائم وما للجهاد شيء آخر لأن التعدي على أمور الجهاد أمر ليس بالهين ايضا ومنهم من يكون مقره باب باب الجنه مقره باب الجنه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الشهداء على بارق نهر بباب الجنه في قبه خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنه بكره وعشيه شهداء مراتب شهداء مراتب وهذا يعني بخلاف جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه حيث ابدله الله من يديه بجناحين يطير بهما في الجنه حيث شاء ايضا من الذين يعني او من ارواح الناس من يكون محبوسا في الارض لم تعلو روحه الى الملائكه الاعلى فانها كانت روحا سفليه ارضيه فان الانفس الارضيه لا تجامع الانفس السماويه كما لا يتجامعها في الدنيا والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفه ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك يحشر المرء مع من أحب فبقدر محبته لله جل وعلا وبقدر أنسه بالله جل وعلا تكون هذه الروح تكون هذه الروح والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يزوج أو في الحياة البرزخية يزوج النفوس بعضها بالبعض مع بعضها البعض في البرزخ ويوم المعاد كما في الدنيا هذه الارواح تتالف وتجتمع كذلك في البرزخ تتالف وتجتمع وكذلك يوم القيامه تتزاوج وتجتمع تتزاوج وتجتمع مع بعضها البعض فالروح بعد المفارقه المفارقه تلحق باشكالها واخوانها واصحاب عملها تكون معهم هناك ايضا من هذه الارواح من تكون روحه في تنور الزنا كما راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام راى ارواح بعض الناس في تنور النور يصرخون كلما اشتعل هذا التنور وراى ارواحا في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجاره فهذه الارواح يعني شقيها وسعيدها ليس مستقرها واحد كل روح لها مستقر يختلف عن المستقر الاخر لكن ارواح المؤمنين في عليين وارواح الكافرين وفي سجين بحسب هذه المعصيه بحسب هذه المعصيه ومن تامل الاثار والصور التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له يعني فضل اعتناء وفضل فهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه راى ان هذه السنن كله او كلها يصدق بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعض وليس بينها اختلاف لكن الشأن في فهمها وفهم المقصود منها ومعرفة النفس واحكام هذه النفس وان هذه نفس لها شان اخر غير شان البدن مع كونها في الجنه في السماء لكنها تتصل بالارض يعني ثورات احاديث انها تكون في الارض وثورات احاديث انها تكون ماذا <تصفيق> في السماء لكن شان النفس يا ايها الاخوه ارحمكم الله ليس شان البدن النفس تتحرك بسرعه خارقه تنتقل من مكان الى مكان العالم البرزخي كما قلنا لكم يختلف او تختلف احكامه عن العالم الدنيوي فهذه الارواح تنقسم الى مرسله والى محبوسه والى علويه والى سفليه ويكون فيها الصحه ويكون فيها المرض ويكون لها اللذه ويكون لها النعيم ويكون لها الالم ويكون لها العذاب اعظم من هذه الحال, الحال الروح التي تكون في البدن فبحسب اعمال الشخص يكون المرض ويكون الالم ويكون العذاب ويكون الشده واذا كان انسان تقي تجد ان هذه الروح بصحه جيده وتجد انها يعني في قوه فهذه الارواح يعني تختلف من شخص الى شخص واخيرا يعني كما قال المقيم عليه رحمه الله وما اشبه حالها بهذا البدن بحال البطن او البدن في بطن امه وحالها بعد المفارقه بحاله بعد خروجه من البطن الى هذه الدار فلهذه الانفس اربع دور هذه الانفس لها كم دار اربعه دور كل دار اعظم من التي قبلها كل دار اعظم من التي قبلها الدار الاولى بطن امه اول دار تكون للروح بطن الام وتكون في مكان ضيق ومكان محصور وتكون في ظلمات ثلاث ثم تنتقل الى دار اوسع من الدار التي قبله وهي دار الدنيا التي نشات فيها والفتتها واكتسبت الخير والشر او الشر فيها واسباب السعاده والشقاء فيها ثم تنتقل الى دار اكبر وهي دار البرزخ دار البرزخ هذه الدار اوسع من هذه الدار واعظم بالنسبه ل... نسبه هذه الدار او نسبه ال... نسبه الدار كنسبه هذه الدار الى الدار الاولى يعني الدار الاولى هي البطن الانسان حينما يكون في بطن امه لعله لا يريد ان يخرج من بطن امه لانه لا يعلم ما هو خارج البطن فاذا انتقل الى الدار الدنيا صار يخاف من الذهاب الى الدار الاخره فاذا كان محسنا وانتقل الى الدار البرزخ اقصد يعني يقول اين اين كنت اين كنت ولذلك الشهداء ارادوا ان يرجعوا الى حياه الدنيا حتى يبلغوا المؤمنين بما يعني راوه من النعيم فاذا قامت القيامه انتقل الى الدار القرار وهي الجنه او النار فلا دار بعد هذه الدار لا دار بعد هذه الدار والله عز وجل ينقل هذه الروح في هذه الدنيا او هذه الدور طبقا بعد الطبق حتى يبلغ الدار التي يصلح له يعني تصلح لهذه النفس بحسب اعمال تلك النفوس بحسب اعمال تلك النفوس ونظن ان الوقت يعني قد ادركنا وان شاء الله في الدرس القادم يعني سنتكلم عن مسالتين ايضا عظيمتين مساله وهي التلاقي الارواح ارواح الموتى وتزاور هذه الارواح وتذاكرها وهل تلتقي مع الارواح الحيه او تلتقي الارواح الحيه مع بعضها البعض وهل تلتقي الارواح ايضا الحيه مع الارواح الميته والمساله الاخيره سنتكلم عنها ان شاء الله في المره القادمه ايضا تتعلق بهذا الموضوع ومساله يعني اللقاء ايضا الارواح في بالنسبه للاموات والكلام عن المنامات وعن تاويل الاحلام وفي هذا القدر كفاله وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته